إني أراك وقومك في ظلال مبين واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آذا يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ظلال مبين وحير عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله تعالى فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل الإنسان قد يبترى بأبيه وينبغي على الابن البر زيادة على النصح ومن أعظم البر نصح الأب على ما هو عليه من الخطأ وتأمل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 ليعظم الخالق الواحد سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا أحب الآفرين فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي فلما غاب الشوشب قال لا أحب من يغيب لأن الإله الحق حاضر لا يغيب فربنا جل جلاله قائم على كل نفس سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل ولا ينام سبحانه وتعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي فلما غاب قال لئن لم يوفقني لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما اثبت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وحين رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله فأنهم سالوه ما تعبد إذن فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إني اخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق مائلا عن الشركين التوحيد الخالص ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي ولا أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله وخوفوه من اصنامهم فقال لهم أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه ولست اخاف من اصنامكم فانما فانها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني الا يشاء الله فما شاء الله كان ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء افلا تتذكرون يا قوم ما انتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده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 ما خلقه دون برهان لكم على ذلك فأي الجمعين جمع الموحدين وجمع المشركين اولى بالأمن والسلام إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين من فوائد لا الاستدلال على الربوبيه بالنظر في المخلوقات منهج القرآن أي جاء القرآن الكريم لتستدل على عظمة الخالق لروعه الخلق الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله فالعقل السليم يتوافق مع الشرع الحكيم إلى هنا هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته